إن أنكم من دون زعمتم أولياء فتمنوا لله الناس الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين ن قل إ الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم منه تفرون فإنه ثم تردون الى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون 「やあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいやあいや ا, إ ل やあいやあいやあいやあいやあいやあいやあい ل あいや فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهون فضلوا إليها و ت ر ك و ك ق ا ئ م ق ل ما ع ن د ا ل ل ه خ ي ر من ا ل ل ه و و م ن ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ل ه خير ا ل ر ا ز ق ي ن